وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا طَائِحَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانَ كَذَلِكَ الْمُحْتَضِرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نعمة من دينا نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشنا فتما روض النذرب ولقد انذرهم بطشنا فتما روض وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ ولقد صدحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُرٌ وَلَقَدْ جَاءَ آلَكِ الْعَذْنَا نُصُرٌ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ كَذَّبُوا وتجدوا كفاركم خير من اولىاكم كفاركم خير من اولىاكم ام لكم ضراه في الذبر ام في الذبر ام يقولون نحن جميع تنتصر ان يكون نحن جميع انتصر سيهزم الجمع ويولون الظهر سيهزم الجمع ويولون الظهر فري الساعه موعدهم والساعه اذها وامض فري الساعه موعدهم ساعة الدهى وأنب ان المجرمين في ضلال وسوء ان المجرمين في ضلال وسوء يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسخرا يوم يسحبون في النار على إن روح مسكقر إن <إننا> كل شيء خلقناه بقدر إن <إننا> كل شيء خلقناه بقدر